دمك مش على حد سحر جمالك ملهوش حد في في مش على حد سحر جمالك ملهوش حد بس بحبك قوي قوي يا حبيبي علشان طبع الذوري وقد علشان طبع الذوري وقد في الدمك مش على حد سحر جمالك ملهوش حد أحبك أوي أوي يا حبيبي علشان طبع الدوري وجد علشان طبع الدوري كل كلام بتقوله اني مليان ريقه وذوقه ماني كل كلام بتقوله اني مليان ريقه وذوقه ماني وانا بسمع لك عايز اقول لك قول من الاول عيد من تاني كل كلام بتقوله اغاني مليان رقه وذوق ومعاني كل كلام بتقولو اغاني مليان رقه وذوق ومعاني وانا بسمع لك عايز اقولك قول من الاول عيد من تاني ببقى في دنيا جديده بعيده دنيات خلي الدنيا سعيدة ببقى في دنيا جديدة بعيدة دنيا تخلي الدنيا سعيدة بس بحبك قوي قوي يا حبيبي علشان طبعك دوري وجد علشان طبعك دوري وجد في <تصفيق> الدمك مش على عال حته سحر جمالك ملهوش حد صيبه في الطاوي قوي حبيبي علشان طبعا دوري وجدي علشان طبعا دوري وجدي لما أبص في مرة عليك بفضل تايه تايه تايه بفضل تايه في عليك لما ابص مرة مره عليك بفضل تايه تايه بفضل تايه سنه في فيهم سحر يخلي الناس غصب عنها غصب عنها تم حواليك وانا من طبعي بغير من نسمك إيش حل بالو نظرة وكلمة وانا من طبع بهجر من نسمه إيش حل بالو نظرة وكلمة بس بحبك قوي قوي حبيبي على شن طبع وجد علشان على شن طبع الدور في <تصفيق> الدم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 حتى كان الحق علي الحق علي عمري ما شفتك يوم بتلومني يوم بتلومني حتى كان الحق علي الحق علي مبترضاش بعتاب تقليني بتفهمني بتفهمني بالحنيه علشان كده بتزيد في جلوتك وبتحلو في عيني حلوتك علشان كده بتزيد في جلوتك وبتحلو في عيني حلوتك بس بحبك اول اوها حبيبي علشان طبعك دوري وجد علشان طبعك دوري وجد قفت الدمك مش على حد سحر جمالك ملهوش بحبك أوي أوي يا حبيبي علشان طبعك دوري وجد علشان طبعك دوري وجد